آیا همه دوستمونه؟ آه، باشه. یه دیگه. آره یعنی هندهان عملی آره. یه دیگه. آره. عالی. بعد سرپرست، بعد سرپرست. هندهان کیف. یه دیگه. یه <تصفيق> احنا بنعمل <تصفيق> ايه؟ لا غالبًا بس ده بتاع النهايه برضه انا حاجه كده يعني شيء زي كده بتاع الاستكاشن امتحان قبل الشيت الشيت غالبًا هيكون مع الجدول الكليه المستاد طب لو انت عايز الامتحان اللي قبل كده الاسبوع اللي قبله اول اللي بعد الاستكاشن مباشره كل واحد بس بس الفان حاله زي ممكن بقى الديسكورد انا بس لسه لسه فيه لسه ما وصلناش لحاجه بس, بس مؤكد اتفتح في الشغل ومره في العام ممكن يبقى ديس ممكن لا على شويه في الشغل لحد الان لسه ما قررناش عليه عشان بس ما نضيعش وقتنا وكنت بس السنه كبير وعايز تركيز وعايز ناس الاوبريشنز في خاصه خاصه شطر تا And now, the or definition is that direction. I'm not going to say what I'm saying. I'm going to of the fetus. Withdrawal of the fetus out from the birth canal. That direction. Withdrawal of the fetus out from the birth canal by aggregation of external force. By application of external force. we consider the shape. الكشن او البوليت الصح تمام كده ده بالنسبه ل فينيش من دروبر او ذا كمان باي اپليكيشن اوف اكسترنال اللي هي البوليت الصح الحاجه الثانيه قلنا في شرطين جدا اللي اللي باي معنا? النورمال ايه? نورمالفيتر بي بي. دول الشرطين سليمين. مليك. اللي مقتاش تعمل بجميع اللي يكون مطاقبين عندي. مو كده? واخدنا الحالات قبل كده. اللي هي زي ايه? حالات اللي انا متخن فيها لو شو دي سي سي نفس الكلام اللي اخدنات. نا مش هيك فيه. يعني ايه انت اعمل التفير النورمال النورمالفيترشة? اخدناها بجده. عشان مطلقش وارك وريرون شكرا لكم بس الشرطين السبين ايه الماكي حل الحلق وارك وارك وارك الماكي حل الحلق مقولش تلكش مباشرة ما يكون عندي السيرس ويهو يليتد ويهو فيد طيب ده اخذنا الحاجة بروبوشنا كثير في حاجات قلناها وحاجات ممكن نزودها عنها اول حاجة منها هنكون معي السيستن ونحن نعطيها الحاجة الثانية إنها تكون الأبلة والمستنين اللي عندي بثبتها وإنه لو جاني جاي عندي anterior هثبت الاثنين كيسه، ثبت الاثنين four limbs ثبت الهدف مع عندنا طلاق، لو جاني جاي عندي posterior ثبتها عن الدم هم كده وإنه تثبيت دال اللمف عموما بيكون فوق مين أول فيتر يجوني تمام كده والروت اللي عندي أو الروت اللي في البوهر أس الورده بتاعه الحلم اللي هي البولر اسبيك او البلاندر اسبيك هو النوع ده صح هي الفلاندر يعني عباره عن الحلم اللي هو الورده بتاعه الحلم دي ما بتكونش اللي قدام بتكون تحت يعني تروينج من ورا بيسميها البولر اسبيك اللي هي البولر والبلاندر اسبيك لو هي او عفوا ضبطت كويس صح كده هنكتب نقطتين كده ذا نوت اللي هي الورده او او لوك سلام بكم ونز يعني الكود الامامي يعني ايه فرجلي من ورا الكود لو هي فورنج والفرنتر اسفل لو هي بايننج يعني لو نيجي كده هشوف الركبه بتاعها ايه في الورده من كده يبقى الكود الاسفل بسميه الكورن والكود وبسميه الهاي ترينر لحد كده الدنيا كانت تمام بعد كده هون برضه ان انا بعمل كونستركشن ان انا بشد بالتسلسل عشرة في الثورة نص في العالم، على سبيل الثانية، وبعدين الناس يقولون ايه بعض الناس الحاجة الثانية، هي بين، تجاهزنا، تجاهزنا، تجاهزنا. سجل يكون هي ما هوizontا لحد ما هي، تظهر الأطراف وعندنا الشيء تحت، حاجة تسمينا في تلسكينش، لأن راح نتسكينش وفي تسطح. ده بيعمل بيعمل ستريتشنج من فوق او من فوق من تحت في ده بيعمل بيتال ستريتشنج للجمنه طول الاستريتشنج معاه من ظهره لكن بطنه على الارض لو جيت لو جيت وورد ايه ها تراكس تراكس ده نيوروز الجديده انا ما اعملش من في لزات عشان ما اوقفش الدرس 3 اتكلمنا على ايه ها لو في شيء ان السلكين مربوطش مربوطش على السلاسل أو الحبال على طول المنفذ ده قاعدين اتكلم على حاجات ليها خاصه بيه قلنا نقطه إن ال 2 فور نفس المستوى ولا حاجه وبالتالي هنقول بالظبط ان لو ال في 2 والانتيريو بلزن في الفيطس نيبها تكزد مدى طابرة ازا زين دفا يعني انا ستقول لك لين يتعوى كليم هو مطلعين من الابا هب يكونوش في نفس المستوى واحدة فيهم سبقى ثانية واحدة فيهم سبقى ثانية طب المعلومة ايه؟ هدفيني تحكين اول حاجة ان في واحدة فيه شلدر في شلدر بيعدة بيبك الشولدر بيعدل <بطل كلام>. <تصفيق> في قبل تاني يعني الين شوط بيعرضوش بره واحده من ايه الين ايه دي الطريقه دي معايا ولا الكبزه معانا بقى خدنا جه طب خلاص يبقى انا ما فيش ده بيقلل لي مسافه او بتاع هو لازم الين في, في التين على عكس لما يكون التين جنب بعض المساحه بتزيد شويه زي هم ليه طالع راسة دولار بكتة كده نفس فكرة ان انا ايه عندي ادنين شغطة لو هما هون يزورون بعض كده متعرفون ايش عادل فلازم يعمل كده واحد فيهم يسبع الثاني لان ليه يتبريانة 14 شغطة في المنطقة دي الحاجة الثانية لما يجلي فيهم بتسبع الثانية دائما يجلي السادقة كده لتاح يجلي السادقة يعني في واحدة مين قدام طلع طلع قوي عن الدني اللي طلع قوي اتبقى لدعك بتعمل ميالان لبجميلة ميالان تا بيسميه تلفي بيسميه تلفي تلفي تلفي وضفيفة اكتنا مدري بقولي افتنا بقولي افتنا بقولي افتنا بقولي هو افتنا عندك تفتنا مطيئة ازاي بس ها سوفي تعمل الحاجه اهمها ان ال2 مش نفس المستوى في شوطه بيكش البرد كده قبل التاني ده بيقلل السعه وفي نقص موطيق الشغل الحاجة المهمه ان مور ادفانسد الدم ذا مور انتريكس كويت الدم. مفهوم حاجه كده طب هاي كلام لما اجي اعمل هستفيد منه لما اجي اشد اشد اللي هي طالعه الاول اخلي اخلي البنتور دي تفضل بنتور بمعنى لما عندي واحدة فيهم سابقه الثانيه وجيت شديت اللي متاخره <تصفيق> خليتها خليتهم ايه ها في نفس المستوى وخليهم الاثنين في نفس يعني ال... نفس الارتفاع فعملت المشكله عملت المشكله لكن لما شديت اللي سابقه دي ها لما شديت اللي سابقه دي عطوه وعندنا شد الثانيه هيفضل واحده فيهم تاخره والثانيه فوق او محافظه على حالتها الجميله هحاوض على كترة اي جدا. فبالتاني بيطلع معايا ايه اصرع واسمل. واحنا نشترون بي نفس. اتفني اتفني. اتفني. اه. اه. اتفني اه. اه. اه. حتى في اقسلق بعض الاسكلة. ان البادة. الناس فنه بس كده. سيبها اتبناع. اتبني در اولین طبقه می‌زنیم the roof of the anterior deltoid never exits from the as a هذا يقود. هذا العصبه الثانيه علامه ثانيه الزامور افانس النيرف الزامور از ذا مور فينتراللي از Fraction is first applied to the more ventricular because the most ventricular sutuated Fraction is first applied to is a more ventricular situated number to maintain the it snap to be then it snap to be and ma have وientoیتر، ان者 الانتخمت منوضو 5.. 5.. 5 سورة مدر يعني ايه؟ ايه؟ مميزة خمسة كلام ايه؟ طيب انا.. عايز الكلام انا.. انا مش الحاجة التانية, لو الشوطة بطلع عندي بره الاثنين دين الشوطة عندي بره انا البلدس بتاع الجنين وهو يعاد برده لازم يكون برده ايه؟ مي البردس تاب ينين وبيعاتي للبردس انت يكون ايه طيب انا حافظ وعايز قبل الاثنين بيردس كنون خمسة عايز الاثنين بيردس وهم الاخين في البردس يكونوا خمسة واربعين دارة اعمل ازاي؟ انا عندي الشوطر بورا خاصة اوه عندي الشوطر بورا ولسه البردس برو ما الشوطر بيطلع عني بورا بي الـ head join أو the star join داخل طيب أنا عايز أميل الـ ده لمن الشايفه عايز أميله خمسة وسبعين درجة أو ما يصير إثنين شو بس درجة. فبالتالي الـ ده ها هيميل الى حد ما مش بنفس الـ degree عند النجار. هيبقى أقل شوي. والاثنين بيسر وهم انا فيه تلحظ بجأة اني بابنين احصلوه تلتنج بطريقة خمسة لطريقة يبقى احصل من بتاع شولدرز بعمل ايه؟ سبير احصل تلتنج بطريقة شولدرز بطريقة متسعين درجة ثم مئتين تلتنج وزا بنبس وزا بنبس وزا انا الاثنين شولدر عندي برا وهم زاوية با كانوهم دوسوا بوسوا درس عشان اضمنهم الاثنين بنبس في و 25 هم داخلين البيت بس عشان To sine, the sine. This is a pattern. It's a, it's a, it's a pattern. Pattern. Pattern. طب انت عارف انت ممكن بس انت ايه ده يعني طب ثانيه دي شويه خالص انا حكيت دي سين ولا يعني راسه بقى 100 راسه كده دلوقتي النقطه الثانيه النقطه التالته تبتدي هنا اما تجرنا أبسطا في تجرنا هاي عند أبوك وتجرنا Thank you. ايه ضرب ده, ده. كل اللي لقى لو انا شديت الهيد والنكت وصفت اللجنين هيحصل ايه؟ الرجلين هكيه بترسلات زمنية والقراص يودي الى ايه؟ قد في او ايه الكمبيت اكستنشن للقلب مفهومة دي؟ مفهومة دي؟ المكسومة لو انا شديت الرجلين قوي وما اهتمتش بالرأس عضم الراس عيد اشتغله في البلده من كتر ما انا في او <اللامس> <assists> <اللامس> <اللامس> Lead to advancing the head so far leads to flexion of the head. Advancing the head too far lead to deviation of the head only. Okay. Attention. Advancing of the head only okay. too far leads to flexion of the head. Advancing the head too far lead to deviation of the head only. الفليكشن والريشن والكونكريت او ديستنشن The are the operations by which the operation by <laughs> which the by which the abnormal BB are returned to the system. Such corrections are the operation by which the abnormal BB فقط بهترین کاری که میتونم بیایم، به اسم احیانی نویسش. اولی رو زدیم. بسیار مصطفی احصان شرط بدای زن امتحان کورکشن اول شرطه اونی اپنومالی. بیبی. از صفتیشان از صفتیشان تی شرط الثالث ديفييد البار ار اكسس 8 دي ترى شروط ده رقم دي بقى واحد حاجه اسمها الريترو بارشن او الريفرشن دي واحد دي بارشن او الريترو بوشن. يعني الكلام ده خلاص الريفرشن يعني ايه اطلع الجنينه بره ببرص برش برش برش اللي هو انا اتحدى من اللي عمليه جريه شوية اتبه اطلع الجريه انا اتخذ جوه انا او محشور بزهول جوهر. عشان تعمل كوركشن. عشان اقدر اعمل كوركشن. عشان افضتي عند المساعد المعنى المطان بساطة لو انا مثلا عندي الراس سقطة تحت وعند الاثنين فورلنب مالين البلد و او عامل ايه؟ اربط الاثنين فورلنب بحبال طويلة وددخلهم من دخلهم وددخلهم من الجبل قد مين؟ البنبس وهم داخل ايه وحاول اوصل للمين؟ بالرأس وارض الحبل في المنزل كمام كده؟ وهم طرع البنط رفت دي لأحد الجوانب يهما رأيت يهما رفت وبعدين ايه؟ وهم ازوك الجنين ودخل رأسك تاني هم؟ في البنبس ازوك الجسم من الجنين لجوه ووهي ومشد الحبل بتاع رأسك ايه؟ للسندق عضم في الفيلبس وعاد اللي عندي اهو مشددها من فوق ها عادلت عادلت كانوا عندي ها في الفيلبس دخلتهم لجوه وطلعت عليهم عند بره انا دخلتهم وكمان بعد <تصفيق> عملت ها وانا وانا عملت ها کهی نباشه یعنی؟ بوشی کهی بوشی راکشن تایی ای؟ بس؟ بل باشت عوال بوشی أو زفیتس او بو زفیتس بست مراده بشتبرد او دل ای؟ تو بوشی أو او بو زفیتس انتو زیوترس با دخانو دنی مین؟ زیوترس تو رو بای اعنی نافی to provide and space for correction of a program to be out there. pushing from the fichas of the buildings into the networks. They are to provide and space for correction of a program to be is the Reversion can be performed by The E by the hand Our instrument will smash the crotch and the pillow I can and the pillow The version can be performed by On camera the version here in by the hand Or by using the crotch the pillow. инструмент снар как же это الشيش المنطقة دي بكون شوضاً أن الشيست عوّل حاني حاني انت الشيست أنضر زانيك انت الشيست أنضر زانيك المنطقة بعد انك عبر اقول وعمل البربات ديبه عارضة ومتق ورعا طب لو او ايه لو او ايه مستيريور ومضيش البرينية فيه ومخطوط البرينية ومخطوط البرينية في جنبه قباع وضروحك البرعا من هالي بنا طب يتسار من ديسة ومين دي لازم البريدو يعمل لها بيرقص الله يا سيدي بني ومنتظر قوة كبسوه الجنين ممكن تعمل بمنتظر السرورة بقبائنا عشان عنا جزء من قريبة وانا تشايف انا بطبرة بس, بس ده. المكان اللي تخط فيه ويجيب داخل راشده وبعدين قروه ايه يعني ايه لو دي فرزت من المكان ده طلعت لفوق او لده هتامي على طول ايه هتامي على طول A special care during using the brush color. A special care during the use of brush color to avoid slippage. To avoid slippage and subsequent dryness. A special care during the use of the brush color to avoid slippage and subsequent dryness. كلام <تصفيق> بس, هادي. بس هادي. هادي ما بيبطلش كلام هادي ما بيبطلش هادي هیش کشون رفت terminar يعني علاج بس في <تصفيق> ولا ولا ولا درز و سكر الله يمّا أضطر الوزيشن يمّا مينتر الوزيشن لذلك حالتين قدر عمل كون روتيشن معلّا في الـ abnormal في النورمال normal لكن ما أضطر عمل روتيشن في الـ abnormal في النورمال abnormal يعني لو أورجانين دائما عنده يعني لو جاني عندي برد أو ترنزبيرس مقدرش رائع مفروض لكن لو جاي مفروض مفروض لكن ضغر يجبان ما تهروا تحت آه ممكن نفروض ممكن نفروض بيش كان ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ الحياة دي استخدم فيها روتيشن، استخدم فيها؟ ايه؟ ايه؟ ايه بص الرائع من الدنيا بلوزة إيه توب كلية علوم مالي توب كلية علوم مالي بوزيشن الحاجة زي ما قلنا ما يقولك بوزيشن كان باي السؤال مش يقولك عرف عرف زي ما عن مفاهمين بس اتين ازاي؟ با انا را دوسوا بيونو بسش از كانت بيه وحكاست او ها اتراین با دوسره با دوسره با تراكشن يعنیه خروس تراكشن اتخاطي انا باشد دا اتشمال وده طيب انا وعملت كروس تراكشن يديه مجيبه لتجلسة التانية دي اللي اعطيها الفور وبعدين النادية التانية مش انا كده بريد في الجديد اسمها ايه كروس تراكشن مش بشيبت المورمال تراكشن لا المنترال دي المورمترال المنترال دي بقى ببتدي بيها لو هي راية وهم اللي كمع تحت اهتلست وابتدي بيها من دي بين ترديه وبعد ما طلخها فوق هأ أوديها شمال أو يمين حسب الاتجاه اللي هو اتجاه عكسه تمام كده وبعدين داون مور كين روس تايشة روس تبتدي بالمور بينتر نيم اول حاجة روس بعمل كروسينج ده الله أكبر هتديهم تحت التاني بعمل كروسينج إنتزه تحت التانية دي بطلع بيها فوق. بعدين لفت اورايت بعدين داونلود تمام كده يبقى انا حولت الدورسو بيوريك للدورسو ساكرا حولته ليه للدورسو ايه دوسو ساكرا في بعض الناس يقول لك ممكن استخدم التورشن فور في حاجة كده في النسترنس مش مطبوع عليها بس انتوا تخيلوها النسترن الطويله دي بحطها بين الرجلين بين الرجلين واجيب الحبل اللي مثبت الرايت ودخل من هنا اجتمال في المنزل والمترين والحبل اللي رأيه ودخل من هنا العكس الاجتمال في تمام كده؟ ومن نفسه من هناك طبعا عند الودر عمر هي بطور كده زي القراج في البدر دي ويكفيها حاجة بعضي كده الريجين من السببكيس فيها بالعكس فلنها بعمل تكشة بعمل زالة بيشة ومن ثم سيقول مفر بدأ من بدل بدأ من هناك دي وعند أن الحكاية لا أرضوا ال البرجين من اثنين الـ 40 من عندي بالعكس بالنسبة لهم فيها في برجين من الشمال الحار الثاني بيهم وهم قايمين في حار الشمال الحار الشمال بيهم قايمين ويدرسون دي الطاقم اللي عندهم البر وفيها جوزي هاي بالعرق تناطق هاي بالروتين هذا بيقوله العرضة لكن بس بصرت هاي بيدرسون يعني ممكن تمام كده سواء بقى او الاسترونات مش ايه الفكره اهي في كذا في كذا يبقى روتيشن خدنا تعريفه اخذها فيها في ايموري ها بالظبط ازاي كروس اكشن دي بقى بوبرين اند التفاصيل الاكثر من كده torsional force or torsional book ده مش مطلوب منك تبدا ازاي وتركز مهم. المهم اللي هو عندي الروتيشن والروتيشن ده عامل ازاي في الستركشن الستركشن ان انا عندي منها عندي استخدم المنتر برفعها فوق ابورد وبعدين ديسترايت وبعدين ضغط بص بص ايه بص بلاسميك مش هلك ده مش معانا مش قريب كل خالص مش خالص مش تاني ده ده قوس بس راس موديجيشن بعش 12 جرام ايه وسش ومفمولا مفمول نيجيد الفالجا البلان كويس ايه انا استويت دولس اورياك ودولس جلوبيك مع علامته وحيث تكون مرورمال يعني إيه كان لديك لو كنت يجي العرض لو كنت يجي العرض الواضح تعمل إيه؟ من نحية وشد من نحية تانية لحد من ايه؟ بسوكه هنا كده وشد من هنا وهكذا لحد ده إيه؟ ده إيه؟ ده من ايه؟ ما يجيب فيل عندي دا ايه؟ يلدع تاني من يتوبنا ومكده ده اتحصل الهج ترني وفيتس to correct the components. Fast. Dan is the version the former part. Version the former Applying two antagonistic forces. Two and the forces could act The first is a little bunch. the And second is a traction. repulsion and traction between version can be performed by applying two antagonistic forces when we talk about repulsion and when we talk about what? traction the first is repulsion repulsion and the second is a traction the version and people formed by applying to environmental forces. The first is repulsion of one side and the second is the direction of the other side. From that, if he a vertical then he will do the direction of the form. If he is a reverse then he will do the direction of the السؤال ضد الشعير أوي السؤال الشعير الشباوي لو أني عندي عني transverse presentation transverse presentation عندنا إنها يجبو عن تيرير أو كان ما لو قدامك عن تيرير أو بستيري أرتكبو إيه ديو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 The idea the the The the If possible, try to correct the transfer to posterior longitudinal the Try to correct the transfer to posterior from the <تصفح> ده بس yes, uh, yeah. بقول بس الحالات بقى اللي عملت ايه ايه الحالات معايز هيلعب محمد القاضي يقول لك ايه بصلو خلاص داش بس تمام ها سواء انك تعمل حاجتين مع بعض لما يكون الجديد 2025 لما في الشركه بصوره كده اصور جوه من بره بحاول اعمل ايه في التقرير ده تصدر بالجنيه ضهره ايه جنيه ضهره شويه ايه نفس الحاجه رجعني بس هل بدل الجديد؟ هبص على هاي هاي هاي هاي زواج؟ جيل درس من جنب درسوا تعلمت هيك عن طيب لو هو او الجنين vertical يعني رسل فوق أصلا تبقى على باع فوقين موجودين عن الموجودين البعض فوقين موجودين عن الموجودين خامي ليه خذتك للنين ماين موجودين تسوه مثلا عملت البرجة مثل الرسل تحت وضفت ليه الجنين هين موجودين بقى ليست عاني رفسه ايه ايه ايه من الصواخ شوفه الدكتور على بيتنظر بصراحه من غير كده عايزين نسجل اللي الصواخ والله الابه الخالدي نفهم داد بکسیتینگ می‌دونیم. داد تمام كده بقى يا سيدي يا فلان فيها انا هزوق الهيد لجوه اه اجيب الاثنين حاول احاول اجيب الاثنين ايه بره فجنيه عدل عندي الراس لجوه ورجل البرد بس طغر هنا يا مين اللي مين ده بره الجامد اهو كام ده؟ ده رجع دروس ايه؟ بعد ترشن لكن هنا لا لا لا ده التوالي ترشن هي ريتراكشن انت اللي بتعالك من بلدك بس هاخد من غضا عرفك بس طيب نخلي كلمة كموسي بتربية الدورسل والدورسل والدورسل فاردكا من الحاجات اللي يبقى العليبا يكون فيه اين اه مجمعه خساكي تكتزي حاجاتي بقت حلوة فعلي من الحاجة الدورسل فاردكا والدورسل فاردكا اغلب بيكون صعب صعب او في لو لكن فتقول لو انا ما قدرتش احصل المراات دي يبقى الحل نكتب بقى دكتور الحاجات دي ملينا الدنيا دي اي بعد الفيرجن ده ذات فيريكال بيز الروت ها دور هنا عملت حركه ثانيه لو كيف اتظبطنا بقى قال انا بنسوي طب حد این ان ايه هيروح استادم می‌خواد <سؤال> <سؤال> <سؤال> في الاغلب اللي بتطلب تشوش بأي ايه <تصفيق> <بالسزري. تصفيق> <تصفيق> دكتور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لازم نعالجها بالسيزارين ايه انتو لا. لازم نعالجو بالسيزاريه الدرز والدرز في الراس لو كان على النظري كارب كوفيشن يعني في ستمرت كده اهم من خشبه عمليه حساب او ان انا اقول ستوري وريور اسس او كده ستوري وريور اسس رقم 2 روتين اوف ذا سترنيتيريا اند of and mm -hmm. of and artificial fetal system. Bombing. I will introduce. ارتشير اي ده لول ايت سيستم سم ده عباره أو introduce artificial fetal fluid إسم السرسل وأنا عندي بس كنانة براغي لحطر artificial fetal fluid ليه لطلق الغرف هاي حاجة لأي موقولة برد ليه لطلق الغرف الحاجة الرابعة fixation with the available وعلى حصل الحالة اللي عندي أكتبهم هل هم الهد هل هي القرن هل هي على حسب المصفور عندي السرسلات هقول إيه هم الـ available هل هم اللي هي ال ال four ال ما ينتم على حسب الحالة وبعدين بيرتدي أكوش العملية نفسها المعروفة. كده كذا عبّد الحالة الثانية رقم أربعة the correction extension أربعة extension the end, the end behind him, the end of the day. And we need the cover and need Permana 3 4 بصوا بصوا اهو بصوا بصوا ده لا. ده ده هو. ده هو. ده هو. ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده انت خمسة مئة. خمسة مئة. خمسة مئة. <مضيق> والله بقولك في انا ده فيدي... حرف في الكتاب ده طب واخدين بقى تمام بقى تأتي ناصلة قصة ناصلة عربي أم علي. والبيت اللي هو خمسة منات والدواجن عايزك بص أنا عايز حدات أغرى فيها ما <تصفيق> شغل يا مجازل؟ ده بيت واحد مدخص بيت اي رابر اي كبكتب بصوت بيت في شهرين وقفة انا مش مهتم خمس مالي بيضا عبطة بيضا عبطة اللي انا فيه هنا مهم زي انا ما امالي بأثنين في بولك بتزبولك وعليش هاي تأفيه مع بك انا عندي جيجا كتب بل ما تش تبولك وعليش تبطك أفلي بولك بك ل هاللي تنقل الموز هتيجي في إسكندريه مع بعض معك الهرب معك لب كه لب مش نفع جيب لب تاني المحتل مواح له معه لأنه بطلوا يس المواح فيتعبني في بيز ملاحته فايتعدنا عن بشت لك من اللي طلع معنا كمان إسكندريه الشلة بتاع الباشا الباشا مش رايح اوت راح بالاحمد راشد راشد وما واسام این سکوت آزازمه این سالیف هم با با سلاشه نزید با شلیف بشه دیو بشه با شه با شه دیو بشه دیو با شه دیو با شه دیو بشه بلد. بلد. ده اللي ده لما اجي اعالج الكاربرهشن انا عايز كل ده اللي بيخرج عندي بره عم طويل قوي ومساحه صغير ادخله طلب اهو هنا للفتو على نفسه كده على نفسه اه بس عقبه ده نفس الاتجاه كده كده بتقني على كده يعني الجزء ده هيبقى كده تمام تمام فالجزء عندي الفكسي بولينر قلل النيس بتاع مين بتاع الجزء الفكسي ده وبالتالي لما اجي اقرده هيبقى سهل باول حاجة بعمل بايندينج فايند تكلوب باي ذا بارو وفلان دخلني تحت برده بعدين اهم بقى ايه النص دايره برده هتبقى سهله لو المساحه عندي ضيقه بدخل ني وبدخل الراس انا ممكن ان يوم بداخل ووو عمل برشا من الداد دي ووحد ان دي برعت كده احسن وانا اطلع ايه دي ايه دي ايه بسورة حية ده ايه ايه انا منه بتعدعنا ايه ايه ايه ايه ايه ايه هنا مفروضة بس مش قوي بس ايه مش على خير يعني ايه المفروض الرجل لو هي مفروضة fully extended لبقى الرأس عند الميتة كربا أيضا مشابين هنا رأسنا هيتها فيه لكن هنا شايفنا هيتها فيه في <تصفيق> المفروض الطبيعي عند الميتة كربا أيضا من هي عند الميتة كربا أيضا فلا بقى الرجل مش مفروضة بك فلا بقصد فلا تقره من الراس كده فالهد بتلاقي النوز بتاع الفيتس عند البيت الفل... عند, عند الجنية عند الفيتس على عكس الطبيب اكون عند الجنية انا في الوضع انا عم بيناية. هتدخل هتزوقهم. هتزوقهم. بعد كده هتزوقهم. بعد كده هتزوقهم. بعد عند هتزوقهم. <تصفيق> حاجة سمع الوالكريمون بروسس. فهو هون ضغط على الهد. يتفير المعادة. وفي عند انا بصد طبعه من الحاجة ان برا ده كانت الشيطة دي. معنا. نعم. دي برضو صورة هنا بالقربر بس يتنين مع بعض. بايا بكرة بالقربر ايه? اقول لك. عمل اعمل واحد واحده قول واحد واحده. صورت. صورت. اه. آه. اه. هنا الشوردة. هنا الرجل بالكامل ده. اللي فاتت كان الجويند ده هنا. بالصورة كان الجويند ده ده هنا. طب افرض لو قلت له ممكن uno serra لكن هنا الريج الشوردر نفسه جوه مش بره وفره. يا ابني جوه تحت خالص قدامكم صاله النفره شايف هنا ايه شايف هنا ايه الكاربر هو الفليكس بس كله اللي لا ايه أدخل. دو دو دو. هنا مكاني الايه الكوبري بقى هنا عايز الجوين ده يجي عايز يعني مم. عايز جونت الفليكس ده بدل ما يقوم جوه ليفرس تطلعه عندش البنكس واتعامل معاك اينو كابر زي السورة الوردين ازاي شونا الورد ما ديبش بقى حسحة بالرد يا سواء الله عشد ده معايا الويدان فالفليكسل بوينت بدل ما ايقره جوه اطولتها عند البنك بحاول الشوردة اللي زي. ايه <محلم> <عليك الرجل. تصفيق> تمام تحاول الشولدر بايه اقرب ان بعمل في سبيس ما فيش شكل يعني ما في المندوب اللي هنا خلاص لو انا عمدي مساحة وانا بيري بارشن هاوصل من, من الماندبل وبعدين ايه هزوق الجزء الجنين اللي هو مثلا الشمال لو راس عندي في الرايف اعمل ري من الديفت صايد ودخل ايه الراس مين بالبيكاني معا عنديش مساحة هدخل ايه الانين كورن امتل واوصل من الراس واربط فيها ايه المندبل الصنار دي ودخلها فيه بالتنين اه طبعا نبيد واحده كامله كله المراوح بتروح تدخل بالله لا لو هيدو متر اهو ايده الاثنين هي في الحاله نوصل لميش بعد ما رحت الحاج عندي في اليمين في من الشمال ولا خليني راس في السن ده يو اي دي بعد كده فينترال فينترال عندي درجات أخففوه من الفينكس. أنا تراجع من الفندرلي. شو هيكين؟ الفينكس. بتاع الرأس. رأس طبيعي ويكون مفروضه. على الرجني. ذا هنا هيك. واقف كده. ذا الكوز بتاعه كيتاس على البيلفك برام. تيجي من هيك. بتيجي بطلع هدا. بتعمل البارشين من الرأس. ممكن تفيدنا البرتلس انا لهم. وقرأ بس مدخل ده جايبس. وزع كده. الفوم كده مدخل صور تاني البرتلس. فيه الناب بريزنتيشن. الناب يعني ايه? لما دخل ايه كده? كده بلاي موقع الناب اللي هي الطرسة بس مدعم ليك يحاول مطابع لنا. والرأس عنده صدر. يسموه الهد بريست بوتش طعم. الهد بريست. طعم. الله. رأسه دخل كده لازم هنا من ادخل الاتنين فور نين لازم ادخل في 2 فور عشان اقدر ادخل ايه اللي تحت ووصل لمين للرمان واطلع واحول البندره للراحه شمال او مين. وبعدين تعالى معاها على زي مين زي حلمه ايه ادخل ال2 فور وحاول اوصل من اوصل للراس فيها الحبال الحبال بقوم ايه عامل نظره للموفمنت للراس أكشن مين؟ الراس. زي ما تعمل ايه بدني زي ما قلنا كده بس ما الورق ما يفكيت بدني تدخل تدخل بعدين ايه تعمل هاي دايره في قلنا عليها بالكامل بحاول هذيلا لهم رايح عاد في الكيماردي وسحبها معايا قدام بحاول الهد بالمين oh. بحاول oh. Oh. حاول الهد بالمين مش حاولنا الشوط على الكارب اللي سووا الكارب في الماي دمغ هايق عاد في الكيماردي وسحبها معايا قدام أخذ الجايز ضيق معايا غلطين راسه وقطره راس مجنين راسه رايح ها تاکید ده تا و من سوبر دارم ما کہنے اه اه لسه